Bimo my de إ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بل قالوا أضغاة أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل قالوا أضغاة لا من بل تراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فآمنت قبلهم من قرية أغلتناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه <تصفيق> وما بل كإلّي جالب نور إلي جب تأنو أذن ألو أهل الذكر إن كنتم لا وما جعل لَنَ الْمُذَكِّرِ فِيدْ لهُ أفلا تحقلون أفلا تحقلون وكن قصمنا من قرية كانت قال بما هو انشئ ما تَلاَمَ مَا أَفْسَدَ سُبَهَ قَادُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت سلك دعواهم فما زالت تلك نعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وَمَا قَلَقُونَ السَّمَانِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ دَعَوْا رَبَّنَا أَن تَّغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا انتخذناه من لدنا إن كنا فُضِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْقَلْبِ قُلْ بَيْنَ يَدَيْنِ فَإِذَا هو وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يتكبرون عن عباد لا يستكبرون عن عبادته ولا يستقسرون يسبقون الليل والنهار اتخذوا آليةً لما الأرض هم ينشرون <تصفيق> لو كان فيما آلية إلا الله الله لفسدت لو كان فيما آلات إلا الله لفسدت فسبحان الله ذوبان الله يا رب بالنار شهاد مما ينصف الله رب بالنار شهاد يصفون لا يذ ال ما يا فانو وهم يئلوا ام تنقض من دوني ا هاتوا برهانكم بل أكثرهم لا يحلمون الحق فهم معرضون وما أرزلنا من قَالُوا تَقَضَّرُوا مَا نُرِيدُ قُولُوا بَلِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ بَلِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ بَلِ عِبَادٌ مكرمون لا مالوت <صوصاق> يق ما بين ايدي امه ما يعلم ما بين أيديهن وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اعتقى أغن وشيئته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذال كان قد جعلني يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَارَتْ قَنْ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ فَارَتْ فَفَتَقْنَا واجعلنا من الماء كل شيء حي واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا اطعان يمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بيد وجعلنا صبر لله اللهم يغتدو وَجَعَلْنَا في الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ تَذُودُ وَجَعَلْنَا فِيها فِي جَنبِ سُبُلًا لَّهُمْ ləmətə qob هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ only <laughs> وما جعلنان بشر من قبلة الخلد أفإن التفوم الخالر فإن ميت فهم الخالدون كل نفس مائقة ليلة ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم اتفهم الخالد na